تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُّبِينَ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ذرهم يأكلون ويتمتعون ويُلهِمُ الأمل فسوف يعلمون وما أهلك. نَامِن قَرْيَتِنِ إِن لَّوْلَا حِفْظُ ٱللَّهِ مَا مَلَكُوهُ مَتَٰسَ بِكُم ما أجلها وَمَا يستأخرون؟ وقالوا يا أي غل الذين اززل الذكر إن نك لما جنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرئين إنا ننزلنا الذكر وإنا له لحافظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِنْ رَسُولِ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 لَقَالُوا إِنَّمَا كِرْتَ أَبَصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورٌ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظ من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْ لا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَعْزُودٌ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيها مَعَايِشَ وَمَن لَّذَا توم لهم برازقين، وإمّا شئ إلا عندنا خزائنه وما نزّ. بخبر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء قَيْنَاكُمْ هُوَ مَا انْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنُونُ إِوَانَمِتُ وَنَحْنُ الْوَارِقُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُ تَوَكَّلْ عَلَى الَّذِي هُوَ رَبُّكَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مصنون والجنة خلقناه من قبل من النار السمو.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 فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمْ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَاجِينَ إِكَّ تَكُونُهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يكون مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ دَالِ بَشَرٍِ خَلَ مِنْ صَل صَالِ مِن حَمَائِم مَسنُّ قَالَ فَخْرُجِ مِنهَا فإنك وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانْظُرْ إِلَيَّ يَوْمَ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ بما أغويتني لا لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قائد لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَنَّاتِ ما لموعدهم أجمعين لها سبعت أبواب لكل باب منهم جزوم مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام ونزعنا ما في صدورهم من ظل إخوانا على سرور متقابلين لا يمس سُوهم فيها نصبو وما هم منها بمخراجين نبِّ عبادي أَنِّي أَنَا راحيم وان نعذبي الله جل بالعليم عن ضيف بِٱلرَّحِيمِ إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَقَالُوا۟ سَلَامًا قَالَ إِنَّ ٱمَّنْكُمْ مُعْجِزُهُ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّا سني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالِ إلا مَرَأَتُهُ قَدْ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ المُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ يَوْمَ إِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِالْقِطَعِ مِنَ اللَّيْلِ وَتَبِّعْ أَدْبَارَهُمْ وَاتَّبِعْ أَذَبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَانْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا لَيْذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ ذَابِرَهُمْ أُولَاءَ مَقْطُومٌ مُصْبِحِينَ استبشرون. <تصفيق> قال إن هؤلاء ضي في فلا تقول الله ولا تخذون قالوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ لا عَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ وَأَخَذَتْهُمُ الصيحة الْمُشْرِقِي فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا حَافَّةً فَسَخَّرْنَا لَهَا الْجِبَالَ وَجَعَلْنَا مِنْهَا لِكَ لَ آتِمُتَوَ السمين ذلك لا آية للمؤمنين صدق الله العظيم.